ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل س ا د س ة عشر عن رسائل الرسول صلى الى ل عليه وسلم ل ه إ الملوك ودعوته ل ل أ م م ثم ق ص ة م ع ر ك ة م ؤ ت ة و س ر ي ة ذات السلاسل فمع الماده ة أرسل النبي صلى ل ل ا عليه وسلم كذلك رسالة إلى الحارث الغساني أبي أمير دمشق أمير شمر دمشق دمشق ابن ا ل ر س ا ل ة ذهب بها شجاع بن وهب ا ل أ س د ي رضي الله عنه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إ ل ى الحارث بن أ ب ي شمر سلام على من اتبع الهدى و آ م ن بالله وصدق و إ ن ي أ د ع و ك أ ن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى ملكك لما ق ر أ الحارث هذه ا ل ر س ا ل ة غضب غضبا شديدا ورمى ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم على ا ل أ ر ض وقال يهددني بملكي من ينزع ملكي وعندي م ئ ة أ ل ف مقاتل وهذا أ م ي ر دمشق كان هو الذي يحكم ا ل غ س ا س ن ة الغساسنه شمال ا ل ج ز ي ر ة فكان هذا ب د ا ي ة أ م ر مؤته هذا الصراع هو هذا الرد هو ب د ا ي ة أ م ر مؤته و ب د أ الرجل يعد ا ل آ ن م ئ ة أ ل ف مقاتل للهجوم على ا ل م د ي ن ة بعد ما جاءته هذه الرساله كذلك ارسل النبي صلى الله عليه و سلم الحارث ا بن عمير الاسدي امير ب ص ر ة ر س ا ل ة بنفس المعنى ي د ع و فيها الى الاسلام ذهب الحارث في الطريق ر آ ه شرحبيل ا بن ع م ر الغساني من ا ل غ س ا س ن ة ايضا و كان ملك من ملوكهم من ملوك ا ل غ س ا س ن ة ر أ ى الحارث رسول النبي صلى الله عليه و سلم الى امير ب ص ر ة قبل ما يصل الى ب ص ر ة ف أ م س ك ه في الطريق فقتله قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أ م ر ثاني حدث من غسان ا ل آ ن بدا أ ت التوتر مع الغساسنه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها ب د أ يعد ا ل ع د ة لغزو غسان قبل ما يغزون المسلمين بعدما فعلوا هذا و خ ا ص ة بعدما قتلوا رسوله فكان هذا هو المحرك ل أ م ر مؤته هاتين ا ل ر س ا ل الآن. كذلك أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم حاطب بن أ ب ي بلتعه إ ل ى المقوقس في أ ي ض ا ر س ا ل ة المقوقس م ح ف و ظ ة ما زالت ر س ا ل ة بنفس معنى ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى قيصر فالمقوقس لما ق ر أ ا ل ر س ا ل ة سر بها و ب د أ ي س أ ل عن العلامات و كذا ف أ ج ا ب ه حاطب س أ ل ه ما الحدث بينه و بين قريش فقال قاتلو قال ل ما لم يدعو علي هم مدام هو نبي ومستجاب ا ل د ع و ة ليش ما يدعو على قوم ه فيهزمهم فقال حطب ا شوف الجواب الذكي قال حطب ا ل ما لم يدعو ا ي س ى على ق و م ه فسكت ا ل م ق و م س نفس الشيء ر ح م ة بهم فرد ا ل م ق و م س بالجواب يقول لمحمد بن عبد الله من المقوقص عظيم القبض سلام عليك أ م ا بعد فقد ق ر أ ت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إ ل ي ه وقد علمت أ ن نبيا قد ب ق ي وكنت أ ظ ن أ ن ه يخرج بالشام وقد أ ك ر م ت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبض و أ ه د ي ت لك بغله تركبها فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ا ل ه د ي ة وتزوج ماريا ا ل ق ب ط ي ة ا م ر أ ة ع ظ ي م ة من اهل مصر ولها مكانه عظيمه وذات علم وجمال فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها رزق ابن ابراهيم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ا ل م ق و ق س قال ما اسلم خشيه لو اسلم أ ن يسلى ن يسلبه الروم ملكه ل أ ن المقوطس كان تابع للروم فخشي أ ن ه لو أ س ل م الروم ي أ خ ذ و ن ملكه ولولا ذلك لاسلم لولا انه خاف على ملكه ان ي أ خ ذ ه الروم لاسلم ل أ ن ه عرف أ ن هذا هو النبي فهذا ق النبي... ص ة المقوطس كذلك أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أ م ي ه الضمري إ ل ى النجاشي النجاشي هنا اختلف العلماء هل هو نفس النجاشي ا ص ح ما الذي اسلم ام هو نجاشي اخر ملك اخر والظاهر انه ملك اخر لان النجاشي كان قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في ذلك الوقت حسب بعض الروايات وبعض العلماء يقول و لا هو نفسه بس ت أ ك ي د على اسلامه وكان رد النجاشي رد جميل رد جميل ما رد عليه ردا يعني ما انكر ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانت ا ل ر س ا ل ة ا ل ع ظ ي م ة إ ل ى ك س ر ة أ ي ض ا ا ل ر س ا ل ة م ح ف و ظ ة هذه ا ل ر س ا ل ة إ ل ى ك س ر ة لكن يعني بقي منها شيء محدود فهذه ا ل ر س ا ل ة ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى ك س ر ة ب ر و ي ز ملك الفرس طبعا هذه ليست نفسها ا ل ر س ا ل ة ليست نفس ا ل ر س ا ل ة و إ ن م ا ن س خ ة عنها ن س خ ة عنها هكذا وكتبت في ذلك الوقت ن س خ ة عن ن س خ ة النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ك س ر ة كان قد مزق ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها بسم الله الرحمن الرحيم ب د أ عبد الله بن ح ذ ا ث السهمي لما وصل ي ق ر أ ا ل ر س ا ل ة على النبي صلى الله عليه وسلم مترجم يترجم ف ق ر أ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عند رسول الله إ ل ى كسرى عظيم فارس فغضب كسرى بعد ما ك م ل غضب قال يقدم نفسه عليه كيف يقول من محمد رسول الله إ ل ى كسرى لازم يقول إ ل ى كسرى من محمد شوف الغرور فما أ ك م ل ا ل ر س ا ل ة و أ خ ذ ه ا م ز ق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه ك س ر ة ماذا فعل ارسل الى باذان ملك اليمن وكان فارسي ذكرنا ق ص ة دخولهم الى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الاولى فارسل الى باذان ملك اليمن نائب عن ك س ر ة قال اذا جاءتك رساله هذه فاتيني بهذا الرجل الذي يدعي ا ل ن ب و ة في م ك ة باذان ارسل رجلين إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ان استسلم ما في داعي نرسل الجيش استسلم حتى تذهب إ ل ى ك س ر ة ل أ ن ك س ر ة يريدك فوصل الرجلان إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة وقالوا له سلم سلم لباذان ليسلمك ل ك س ر ة فقال جوابي ي أ ت ي ك م ا ل ل ي ل ة في الليل ج ا ء و ا قالوا باذان طبعا كانوا الفرس يعتبرون ك س ر ة وسلاله هؤلاء ملوك الفرس يعتبرونهم آ ل ه ه او فيهم نسب من ا ل إ ل ه فكانوا يسمونهم الرب الرب كسرى فلما جاء الرجلان قال قولا لباذان أ ن ربي قتل ربه الليله قال باذان قولوا لباذان أ ن رب هذا كسرى شراويه برويز اسمه برويز قتله ابنه شراويه هذه ا ل ل ي ل ة قالوا اذا كان قتله هذه ا ل ل ي ل ة من ا ن ب أ ك من اخبرك الخبر والخبر ي أ ت ي من فارس ي أ خ ذ شهر او اكثر قال اخبرني الله قالوا هذا جواب هذا بلغوا هذا الخبر رجع الرجلان الى اليمن اخبرا باذان بالخبر قال الله رد عجيب ايش هذا الرد وكانت الاخبار ما وصلت من مقتل برويز فانتظروا قالوا ننتظر أ ي ل ي ل ة أ خ ب ر ك م قالوا في ا ل ل ي ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة جاءت بعد ف ت ر ة ا ل أ خ ب ا ر من فارس أ ن شيروين ا قتل أ ب ا ه برويس في تلك ا ل ل ي ل ة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فعندها قال باذان أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله ودخل باذان في ا ل إ س ل ا م ودخل الفرس الذين في اليمن في ا ل إ س ل ا م وصارت اليمن ت ا ب ع ة للمسلمين ف ه ك ذ ا دخل ا ل إ س ل ا م في اليمن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إ ل ى المنذر بن ساوي ملك البحرين البحرين ليست فقط ا ل ج ز ي ر ة و إ ن م ا ا ل ج ز ي ر ة و م ن ط ق ة ا ل إ ح س ا ء هذه كلها كانت تسمى البحرين ف أ ر س ل له ر س ا ل ة أ ي ض ا م و ج و د ة في كتب التاريخ بنفس المعنى نفس المعنى ب ر س ا ل ة كسرى نفس معنى ر س ا ل ة كسرى فهنا المنذر صاحب عقل ف ب د أ ي س أ ل و ي س أ ل و ي س أ ل و ي س أ ل عن ا ل أ خ ب ا ر ف أ خ ب ر ه العلاء بن ا ل ح ض ر م ي أ ن النجاشي أ س ل م و أ ن باذان أ س ل م و أ ن ب د أ يخبره كيف خضعت القبائل النبي صلى الله عليه و سلم خ ز ا ع ة أ س ل م ت ا ل آ ن ب د أ أ م ر ا ل إ س ل ا م ينتشر فعندها استقر ا ل إ س ل ا م في قلب المنذر بن ساوي ف أ س ل م أ س ل م ملك البحرين ودعا قومه ل ل إ س ل ا م ف أ س ل م بعضهم و بقى البعض على ا ل م ج و س ي ة والبعض على ا ل ي ه و د ي ة كان بعضهم فضرب المنذر بن ساوي ضرب ا ل ج ز ي ة على الذين لم يسلموا من قومه و صارت ا ل آ ن البحرين و ما حواليها ت ا ب ع ة ل ل إ س ل ا م كذلك أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم المهاجر هذه ا ل آ ن كتب م س ت م ر ة الى الله سبحانه وكان ت فترة ع ا الصلح ل ى في هذه. ي ف ل ل ه تعالى الإسلام ب يملك صلى الله عليه ل و س ر س ا ة بواسطة المهاجر امية ابن المخزوم و المهاجر الى الحارث الحميري ا ن يملك جزء من اليمن كان كان ك الفرس ل ي م وحمير ن من اليمن جزء و تملك جزء اخر من اليمن فالحارث غضب غضبا شديدا ورد ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب ا ا كذلك أ ر س ل سليط النبي صلى الله عليه و سلم أ ر س ل سليط ا بن عمرو الى هوذا بن علي الحنفي ملك ا ل ي م ا م ة ملك اليمامه لو نضع ا ل خ ر ي ط ة لو نضع الخريطه قبل ر س ا ل ة ا ل خ ر ي ط ة اللي فيها القبائل نرى مواطن هذه القبائل ا ل م خ ت ل ف ة ف ا ل ي م ا م ة في وسط الجزيره و كان لهم م ئ ة أ ل ف مقاتل ايضا من أ ش د القبائل ي ر أ س ه م ملكهم هوذا بن علي الحنفي ملك ا ل ي م ا م ة فهذا لما ر أ ى امر الاسلام يظهر و شاف ما يدعو اليه ن ب ي صلى الله عليه و سلم استجاب و اظهر ا س ت ع د ا د للاسلام و ارسل ر س ا ل ة مع سليط قال لا اخبر محمد برسالتي اني اريد ان اسلم و يسلم قومي معي اذا اسلمت لكن بشرط ان يكون الامر لي من بعده اذا مات ع ن ا ا ل خ ل ي ف ة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله لعنه الله إ ن م ا طمع في الدنيا ما كان يعني هذا اقبال على ا ل إ س ل ا م ليس إ ي م ا ن ا و إ ن م ا ط ب ع طمع لما شاف أ م ر ا ل إ س ل ا م ق ا ع د ينتشر أ ر ا د ان يكون هو ا ل خ ل ي ف ة على كل هؤلاء ف أ ر ا د أ ن يستغل ا ل أ م ر ويركب م و ج ة ا ل إ س ل ا م هذه ثم قال اللهم ك ف ن ي اكفني شرك فمات هوده بعث د ل ا ث أ ي ا م بدعاء النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ر س ا ل ة ا ل أ خ ي ر ة ان تحدث عنها هي ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه و سلم مع عمرو بن العاص إ ل ى عمان في أ ق ص ى ا ل ج ز ي ر ة إ ل ى عمان و كان ي ر أ س ع م ا ن ملكين جيفر و عبد ابناء الجلدي ن ملكين اخوين ي ر أ س ا ن عمان فارسل النبي صلى الله عليه و سلم الى هذين الملكين ع م ر بن العاص يدعوهم فيها الى الاسلام ع م ر طبعا م س ا ف ة ط و ي ل ة جدا ولو ذهب م ب ا ش ر ة الى عمان سيقطع الربع الخالي ما ينجو فما ذهب الى عمان ذهب الى البحرين الى الـ الـ الـ ال ال ال الاحساء ومن الاحساء مشى على الخليج العربي الى ان وصل شوف هذه ا ل م س ا ف ة كلها وصل رضي الله عنه الى عمان ع م ر بن العاص ذكي داهيه الباقين ياخذ ا ل ر س ا ل ة ي ب ل غ ه ا ع م ر بن العاص ما فعل ذلك جلس في عمان ع د ة أ ي ا م قبل تبليغ ا ل ر س ا ل ة ي س أ ل عن ا ل أ خ ب ا ر و ي س أ ل عن هذين الملكين و صفاتهم و طبائعهم و أ خ ل ا ق ه م و ماذا يحبون و ماذا يكرهون و مما يخافون و مما ا ب يعتزون س أ ل تفاصيل حتى عرف كل ما يحتاج عنهم و اعد خ ط ة لدعوتهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م فلما عزم اختار أ ل ي ن الرجلين س أ ل من اللين فيهم اجيفر أ م عبد فعرف أ ن عبد أ ل ي ن من جيفر فطلب اللقاء ب ع ب د فدخل عليه ف ق ر أ عليه ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه و سلم و دعاه فيها إ ل ى ا ل إ س ل ا م و أ ن ه إ ذ ا أ س ل م سيبقى على ملكه فغضب عبد غضبا شديدا وقال يهددني بملكي من يزيل ملكي و أ ن له بي هذا اللين فيهم كان ر د بهذا العنف فلما ر أ ى عمرو بن العاص هذه الغضبه عرف أ ن هذا يحتاج إ ل ى دهاء في التصرف معه قال لا عليك من هذا الكلام هذا كلام كل ما ينفعك قد والله دخل في ملكه الملوك قال من دخل في ملكه قال دخل في ملكه النجاشي قال النجاشي ملك ا ل ح ب ش ة دخل في ملكه قال نعم قال أ ن ت تكذب قال أ ن ا كنت عنده انا كنت في النجاشي عند النجاشي و أ س ل م و أ ن ا أ س ل م ت على يد النجاشي واذهب و ا س أ ل قال من غير النجاشي قال باذان قال اسلم باذان ملك اليمن أ س ل م قال نعم قال وما فعل كسرى كسرى تركه تابع لكسرى هذا كيف يتركه قال لم يفعل كسرى شيئا قال وما فعل قيصر قال لم يسلم ولم يبعد ما رفض الاسلام لكنه لم يسلم فعرف ان ع م ر يصدق يصدق لو قال لا اسلم كان ا ل م س أ ل ة ك أ ن ه ا كذب فقال انتظر دعني افكر وجلس أ ي ا م يفكر ثم دخل على جيفر و أ خ ب ر ه فجيفر رفض رفض شديد قال ل ا يا جيفر دعنا نسلم ويبقى لنا الملك هذا دخل في ملك الملوك من يستطيع على النجاشي من يستطيع على باذان من يستطيع على العرب لو اجتمعوا علينا والله ي أ خ ذ و ا ملكنا دعنا نسلم ويستقر لنا ملكنا خير من أ ن ي أ خ ذ و ا ملكنا منا فما زال العبد يلح على جيفر الى ان اقتنع جيفر فاسلم جيفر وعبد واعلن الاسلام ودخل اهل عمان في الاسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه ودخلت عمان كلها في ح و ز ة المسلمين بذكاء ه عمرو رضي الله عنه وحسن تصرفه وحسن رده وبقي جيفر وعبد ملكان يخضعان للاسلام تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم الى ان ماتا فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عين الولاه على عمان بعدهما فنرى انه كيف الان امر الاسلام بدا ينتشر انا فتحنا لك فتحا مبينا هذا الحديبيه نتائج الحديبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى كل هذه الفتوحات بدون قتال بدون جهاد الان يدخلون في الاسلام فتذكر موقفه في رفض صلح ا ل ح د ي ب ي ة كيف كان رافض عنيف في رفض صلح ا ل ح د ي ب ي ة فقال والله لقد علمت ان راي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر بركه من رايي ا ل ب ر ك ة كلها في ر أ ي النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ق ص ة إ س ل ا م الملوك وهذه ق ص ة الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك استمرت السرايا في خلال هذا ا ل أ م ر كانت السرايا مستمره في ربيع أ و ل من س ن ة ا ل ث م ا ن ي ة ه ج ر ي ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل شجاع بن وهب إ ل ى هوازن فباغتهم وغنم منهم كذلك أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم سريه غالب ا بن عبد الله إ ل ى الكديد ف أ ي ض ا غنم منهم وسلب منهم وهرب وكانت قبائل ض خ م ة جدا ما كان معا إ ل ا ب ض ع ة عشر رجل يقول فهربنا و أ خ ذ ن ا وسقنا ا ل أ ن ع ا م معنا كان هؤلاء القوم من بني مالك كانوا في هذه ا ل ف ت ر ة من بني الملوح ي ر أ س ه م يراسهم, يرأسهم الحارث ا بن مالك كانوا في الجيش مالهم الرئيسي كان في غ ز و ة كان خارجين للسلب والنهب فغزاهم غالب بن عبدالله وهم جيشهم ب الخارج فغنم منهم رجع الجيش اخبروه ان هذا غزانا واخذ منا الاموال فتبعهم فظلت المطارده الان من بني الملوح وغالب يقول حتى أ د ر ك و ن ا جيش ي ل ح ق ن ا ونحن كلنا كم ن ق ر يقول حتى صاروا على مرمى البصر منا يقول خلاص شعرنا أ ن ه م سيدركونا يقول وبينما نحن كذلك و ا ل ل ه إ ن السماء ل ص ا ف ي ة ما فيها غ ي م ة إ ذ جاءت الغيوم بدت الغيوم تتجمع حتى تجمعت الغيوم و ب د أ المطر و ا ل ج م ا ع ة ورانا حتى كادوا يدركونا فنزل المطر حكا صار س يجب ل ا ف ا ا ل س ي ل ك أ ن ه ن ه ر بين المسلمين و ب ي ن بل م ل و ح ف م ا ا س ت ط ا ل م س ل م ي ر و ه ي ق و ل حتى ت ف ن ا ه م و أ ن ج ا ن ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى آخر سرية ق ب ل م ؤ ت ة ك ا ن ت بعثة ك ع ب ا ب ن ع م أو ع م ي إلى ذات أ ط ل ا ح إلى ذ ا ت أ ط ل ا ح ك ا ن ت ف ي ربيع أ و ل س ن ة ا م ا ن ي ة ه ج ر ي ة أربعة عشر رجل إ ل ى شمال وادي القرى ما كانت س ر ي ة قتال كانت س ر ي ة د ع و ة مشوا س ت م ا ئ ة ميل شوفوا الدعاه إ ل ى الله سبحانه وتعالى على أ ر ج ل ه م س ت م ا ئ ة ميل يمشون يدعون إ ل ى الله سبحانه وتعالى حتى وصلوا إ ل ى قرب الشام فشعر بهم ا ل غ س ا س ن ة فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا إ ل ا جريح واحد جرحوه ونجا فجاءوا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن كثر ا ل أ م ر من غسان فعندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على ت أ د ي ب غسان فاستنفر المسلمين غسان ق ب ي ل ة ض خ م ة جدا و حلفاء الروم بينهم وبين الروم حلف ان الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم فالقتال القتال ضد غ س ا س ن ا ليس بالامر السهل فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلن الجهاد ضد الغساسنه ودعا كل مسلم ان يخرج من يستطيع ان يخرج يخرج فاجتمع للنبي صلى الله عليه و سلم ثلاثه الاف رجل اكبر جيش يتجمع ا ل م س ل م ي ن حتى ذلك الوقت ثلاثه الاف رجل يجتمعون لقتال الغساسنه فالنبي صلى الله عليه و سلم عين ا ل ق ا د ة لهذا الجيش قال ي ر أ س الجيش ي ر أ س الجيش زيد بن ح ا ر ث ة رضي الله عنه فان اصيب فجعفر ا بن أ ب ي طالب ف إ ن أ ص ي ب فعبد الله بن ر و ا ح ة و أ م ر ه م بالتحرك يوم ا ل ج م ع ة فخرج الجيش صباح ا ل ج م ع ة وهذا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى جواز السفر يوم ا ل ج م ع ة لان بعض الناس يتشككون هل يجوز السفر يوم ا ل ج م ع ة هذا الجيش تحرك في صباح يوم ا ل ج م ع ة النهي عن السفر عندما يدخل وقت ا ل ج م ع ة وتصبح ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة عندها يكون هناك نهي فخرج الجيش خرج الجيش نحو غسان تخلف عبد الله, بن رواحة. عبد الله بن رواحه فكر قال الان الجيش بطيء اول ما يخرج مازال و ا يستعدوني ح م ل و ن اراضهم بطيء فرجع الى ا ل م د ي ن ة ليصلي ا ل ج م ع ة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرك الجمعه بعد ي ن اخذ الجيش فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة شاف عبد الله بن ر و ا ح ة قال ما اخلفك قال يا رسول الله انا ادرك الجيش ب س ه و ل ة أ ل ح ق الجيش و أ ح ب ب ت ان أ ص ل ي ا ل ج م ع ة معك ص ل ا ة الجمعه ومع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قوله ع ظ ي م ة قال والله لو أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ د ر ك ت غدوتهم هذا ا ل أ ج ر في المسير هذا للصبح لو كل ما في ا ل أ ر ض ت ن ف ق تتصدق به ما يعدل ا ل أ ج ر الذي كسبه هؤلاء المجاهدون في مشيهم في الصباح بس المشي بعدها ا ل م ع ر ك ة ما بدت فبكى هذا الحديث يرويه الترمذي فبكى عبد الله بن أ ب ي رواحه رضي الله عنه بكى، قالوا ما يبكيك قال أ ب ك ي النار أ ب ك ي انا ج ا ي ع ش ا ن ا ل أ ج ر يقول رجعت تخلفت عشان أ ك س ب ا ل أ ج ر و إ ل ا ا ل أ ج ر هناك راح ع ل ي ف أ ب ك ي خوف النار ثم قال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ش ه ا د ة في سبيلك توجه الجيش تحرك جاء واحد من اليهود لما وصلت ا ل أ خ ب ا ر عن تحرك هذا الجيش يهود ا ل م د ي ن ة فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا محمد إ ن ا ن ق ر أ في ا ل ت و ر ا ة أ ن ه ما من نبي يسمي إ ن أ ص ي ب فلان ففلان إ ن أ ص ي ب فلان ففلان إ ل ا قتلوا جميعا و لو سمى م ئ ة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذلك أ م ر يريده الله الله سبحانه وتعالى يريد ذلك في هذه ا ل غ ز و ة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه اول غ ز و ة يشارك فيها ف ا ل د فتحرك الجيش تحرك الجيش في جماده من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة ل ل ه ج ر ة وتوجهوا نحو غسان توجهوا نحو غسان كان الروم ب د أ تصلهم الاخبار ب د أ تصلهم الاخبار عن تحرك المسلمين هنا ا ل سيد غسان الحارث ارسل الى هرقل قال يا هرقل جاءنا جيش محمد الحلف الذي بيننا وبينك احنا متعاهدين اذا احد هجم علينا تعيننا واذا احد هجم ع ل ي ن ا ت ع ي ن ك هنا تبين كفر هرقل ا ل آ ن هل يساعد الغساسنه ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا فغلبته الدنيا ف أ ر س ل الى الغساسنه نعم انا معكم وارسل لهم م ئ ة الف مقاتل فتجمع لغسان م ئ ت ي ن الف م ئ ة الف من غسان و م ئ ة الف من الرومان م ئ ت ي ن الف مقاتل فيهم خمسين الف فارس شيء لم يحدث للمسلمين من قبل مازال الجيش في الطريق ا ل روم و ا ل غ س ا س ن ة يرسل و ا جواسيس ت ح ر ك سدوس أ خ و ع م ر واحد من ملوك ا يرسل رسول النبي صلى الله عليه وسلم فكان يريد أ ن يتجسس زيد ب ن ح ا ر ث ة أ ي ض ا يرسل كما ء و يرسل ا لون ع ي فوجدوا سدوس فطريق ي ا ل كان يريد هو من مارمينيستك شفول ف أ س ر و ا سدوس ومن مع ه و ق ت ل سدوس ق ب ل ا ل م ع ر ك ة أ خ و م ل ك ه م قتل قبل ا ل م ع ر ك ة فزاد هذا من يعني حماس الروم و ا ل غ س ا س ن ة لقتال المسلمين وصل جيش المسلمين إ ل ى مؤته و مؤته ق ر ي ة ص غ ي ر ة قرية صغيرة فخيموا خارجها ثم إ ن زيد ر أ ى أ ن ما يخيم خارجها لما بلغته ا ل أ خ ب ا ر أ ن الجيش الذي س ي أ ت ي ه مائتين الف ف ر أ ى أ ن يخيم في داخل مؤته حتى اذا صار حصار يقاتلونه في داخل مؤته والقتال داخل المدن أ ش د بكثير من القتال المكشوف ل أ ن هؤلاء م ئ ت ي ن أ ل ف يستطيعون ب س ه و ل ة أ ن يحيطوا بثلاث آ ل ا ف فقال إ ذ ا أ ح ا ط و ا بنا ي ق ا ت ل و ن ا ونحن في مؤته فكانوا يخيمون في مؤته ويسكنون في داخل ق ر ي ة مؤته ويخرجون للقتال خارجها قبل أ ن يصل إ ل ى مؤته كان في م ن ط ق ة معان وصلت ا ل أ خ ب ا ر أ ن الجيش الذي يتحرك ا ل آ ن م ئ ت ي ن أ ل ف فجمع جمع زيد ا ل ص ح ا ب ة س ا د ة ا ل أ ن ص ا ر و المهاجرين س ا د ة الجيش يشاورهم ماذا نفعل ماذا نفعل ثلاثه الاف أ م ا م م ئ ت ي ن أ ل ف ماذا نفعل ما ا ل ر أ ي عندكم وظلت المشاورات يومين يومين هل نقاتل كان عندهم فقط ا ل ح ي ر ة بين ر أ ي ي ن محتارين ب ا ل ر أ ي ي ن راي يقول نقاتلهم و ا ل ر أ ي ا ل آ خ ر يقول ننتظر ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل لنا المدد وما كان هناك اي ر أ ي بالانسحاب ما فيهم ولا واحد يرى ان ننسحب شوف ا ل ج ر أ ة و ا ل ش ج ا ع ة ثلاث آ ل ا ف امام مئتين الف وظلوا يومين محتارين بين هذين ا ل ر أ ي ي ن ثم ان عبد الله بن ر و ا ح وقف ي خ ط ف فيهم قال يا قوم على ما اسلمتم الا تريدون ا ل ج ن ة ما اسلمتم عشان ا ل ج ن ة هذه ا ل ج ن ة أ م ا م ك م أ ل ا تريدون ا ل ش ه ا د ة هذه ا ل ش ه ا د ة أ م ا م ك م علام ة ف ر و ن علام ة تنتظرون فما زال يحمسهم بمثل هذا الكلام حتى عزموا جميعا على المضي فتحركوا نحو م ؤ ت ة وخيموا في م ؤ ت ة ينتظرون الجيش وصل الجيش وصل الجيش حتى ر أ و ا ما ينتهي جيش ما ينتهي مئتين أ ل ف أ و ل م ر ة المسلمين يرونها بالاعداد فكان بعض المسلمين ب د أ ي خ ا ف ايش هذا جيش ليس له ن ه ا ي ة فبعضهم خاف فعندها ثابت ابن أ ق ر م رضي الله عنه ثابت ابن أ ق ر م رضي الله عنه وقف ي خ ط ف فيهم قال أ ن ا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن أ ق ل ه ا ل ق ض ي ة ليست ب ا ل ق ل ة و ا ل ك ث ر ة ا ل ق ض ي ة ب ا ل ق ض ي ة الصدق مع الله عز وجل ب د أ يخطب فيهم ح م س ه م ف أ ز ا ل الخوف من نفوسهم زيد قسم الجيش إ ل ى أ خ م ا س خمس الجيش كما يقولون م ق د م ة وقلب و م ؤ خ ر ة و م ي م ن ة و م ي س ر ة و ب د أ ت الاستعدادات حتى لما تجمع جيش الروم جيش المسلمين مستعد على أ س ا س أ ن ثاني يوم ي ب د أ القتال بعد ص ل ا ة الفجر م ب ا ش ر ة امر زيد بالهجوم هذا الروم طبعا و ا ل غ س ا س ن ة ما توقعوا جاء ه ذ ا ا ل ت ل ا ف يهجم عليهم وما كانوا مستعدين مع, مع ص ل ا ة الفجر الناس جاهزه ف ب د أ القتل في الروم و ا ل غ س ا س ن ة ظلوا يقتلون فيهم من الصباح الى المغرب والروم و ا ل غ س ا س ن ة راوا الموت راوا ا ل ه ز ي م ة لكن من كثرتهم ما ينتهون قتل منهم في ذلك اليوم ع د ة مئات و انتهوا تحاجزوا عند الليل رجع المسلمون ما ع ص ا ب ه م شيء تعجب الروم تعجب ايش هؤلاء جن بشر ثلاثه الاف يهجمون على م ئ ت ي ن الف يفعلون بهم هذا الفعل ف ب د أ و ا عرفوا انهم لا يقابلون جيشا عاديا ف ب د أ ت الاستعدادات اكثر عند الروم ثاني يوم مع ص ل ا ة الفجر في هجوم آ خ ر والقتل في الروم العشرات يتساقطون ونفس الشيء إ ل ى المغرب ورجع المسلمون والجيش ا ل آ خ ر مذهول كيف ثلاثه الاف يفعلون به هذا وخمس أ ي ا م على هذا الحال خمس أ ي ا م المسلمين يقتلون فيهم لكن ما في ن ه ا ي ة م ئ ت ي ن أ ل ف شيء خلص الروم ا لما شافوا هذا في ا ل ل ي ل ة ا ل س ا د س ة استعدوا مع ص ل ا ة الفجر الروم هجموا قالوا ما ناكل يوم يهجمون علينا نحن نهجم ع ل ي ه م و ب د أ القتال العظيم في اليوم السادس وهو أ ش د أ ي ا م م ؤ ت د ب د أ القتال واشتد القتال النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة نادى ا ل ص ل ا ة جامعه فاجتمع المسلمون ايش يا رسول الله قال الان اشتد القتال بين الروم والمسلمين جالس مكانه يخبرهم باخبار ا ل م ع ر ك ة في مؤته والناس تنتظر فقال حمل الرايه زيد فدخل بها في الكفار ب د أ زيد يقتل في الكفار فتجمع عليه الكفار تجمع عليه الكفار و ب د أ و ا يضربونه ب د أ و ا يضربون في زيد والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه و ب د أ و ا يرمون بالرماح من بعيد ب د أ و ا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه وسقط زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم استشهد زيد فورا أ خ ب ا ر ف و ر ي ة يصور لهم ا ل م ع ر ك ة فحمل ا ل ر ا ي ة جعفر ا بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وتوغل دخل في الروم وبدا أ ل ق ت الزحام وبدأ ا ل عند جعفر حتى يروي الحديث أ ب و رافع رضي الله عنه يقول فما يستطيع جعفر أ ن يتقدم خ ط و ة من الزحام ص و ر ا ل م ع ر ك ة لما تصل ا ل ز ح م ة إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة حول جعفر ما يستطيع يتقدم خ ط و ة و ا ح د ة فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه و ضرب الفرس فقتله فعقر الفرس فهذا أ و ل فرس عقر في ا ل إ س ل ا م و أ خ ذ يقاتل على رجليه ظل يقاتل على رجليه فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوها فحمل ا ل ر ا ي ة باليسار فضربوه على يسراه فقطعوها فمسك ا ل ر ا ي ة بما بقي من يديه فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربه ما يستطيع يقاتل معزول ما عنده يدين فضربه ض ر ب ة بالسيف فشقه من كتفه نصفين فسقط نصفين رضي الله عنه يقول ابو رافع لما بعد ا ل م ع ر ك ة كانوا اخذوا جثث ا ل ص ح ا ب ة يقول ر أ ي ن ا في احد نصفيه في شق من جعفر بضع وثلاثين جرحا في أ ح د أ ن ص ا ف ه رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه و سلم فاستشهد جعفر بعد أ ن قطعت يداه و قد أ ب د ل ه الله بهما جناحان من ياقوت فهو يطير بهما حيث يشاء من ا ل ج ن ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة هذا أ ج ر ا ل آ ن قبل يوم ا ل ق ي ا م ة و ما ع د الله تعالى له يوم ا ل ق ي ا م ة أ ك ب ر و أ ع ظ م ا ل آ ن سقطت الرايه م ر ة أ خ ر ى فجاء عبد الله بن أ ب ي ر و ا ح ة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحمل الرايه بن ر و ا ح ة ثم سكت فاستاء ا ل أ ن ص ا ر ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ر و ا ح ة تردد ا ل آ ن اثنين أ م ا م ه واحد تلو ا ل آ خ ر يحمل الرايه في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل الرايه يقتل فتردد الن ر و ا ح ة رضي الله عنه تردد قليلا ً النبي صلى الله عليه وسلم سكت كان يقول لهم حمل الرايه وتقدم حمل الرايه وتقدم ا ل آ ن حمل الرايه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاستاء ا ل أ ن ص ا ر تردد ابن ر و ا ح ة قليلا ً ثم راجع نفسه و أ ن ش د بعد ذلك ا ل أ ب ي ا ت أ ق س م ت يا نفسي لتنزلن لتنزلن أ و لتكرهن قد أ ق ب ل الناس و ش د الرنه مالي أ ر ا ك تكرهين ا ل ج ن ة و ب د أ يكمل حتى ذكرها بفعلي جعفر وزيد إ ن تفعلي ف ع ل ه م ا هديت ي وما تمنيت فقد أ ع ط ي ت ي ب د أ يردد الابيات يشجع نفسه و ب د أ يهجم في ل ح ظ ة هجوم هذه جاء واحد من ا ل ص ح ا ب ة ابن عم عبد الله بن ر و ا ح ة وكانوا يقاتلون من الصباح إ ل ى المساء فكان في منتهى الجوع جائع فكان هذا الصحابي جاء بطعام فمعه فخذ مشوي فرماه على ابن رواحه تقوى به كل وتقوى ف أ خ ذ ا ل ن ه ش ة من الطعام من الفخذ أ خ ذ ن ه ش ة ثم نظر إ ل ى اللحم فقال والله لئن صبرت حتى آ ك ل هذا اللحم لهي ح ي ا ة ط و ي ل ة ورمى اللحم وتقدم تقدم وهجم على قائد العرب النصارى كانوا العرب النصارى ا ل غ س ا س ن ة قائدهم مالك بن ر ا ف ل ة فقتله ثم إ ن ه م تجمعوا على زيد بن ح ا ر ث ة فقتلوه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ا ل ص ح ا ب ة يقول فقتل زيد و إ ن ي لارى سرائرهم في ا ل ج ن ة أ ر ا ه م ث ل ا ث ة أ ر ى ع روشهم في ا ل ج ن ة و إ ن في سريري ابن ر و ا ح ة ازورار مبتعد قليلا عن أ ص ح ا ب ه قالوا لما يا رسول الله قال إ ن ه لما حمل الرايه تردد بس عشان ت ر د د شوي منزلتها صارت أ ق ل ف انظر أ م ر الجهاد وامر الثبات في هذا الجهاد سقطت الرايه ا ل آ ن ما في أ ح د يحملها النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف أ ح د يحملها تمزق أ م ر جيش المسلمين و ب د أ المسلمون يفرون من كل مكان هربوا يقول أ ب و رافع رضي الله عنه يقول فوالله لهي ه ز ي م ة ما ر أ ي ت مثلها قط ووالله ما أ ج د اثنين من ا ل ص ح ا ب ة من المسلمين مع بعض ما في اثنين مع بعض كل واحد ب و ح د ه وحدث ت ا ل ه ز ي م ة في المسلمين و ب د أ الناس يفرون يتركون أ ر ض ا ل م ع ر ك ة في هذه ا ل ل ح ظ ة يتحرك بطل من ا ل أ ب ط ا ل هو ثابت بن أ ق ر م رضي الله عنه من الذين شهدوا بدر فيتقدم حتى يصل إ ل ى ا ل ر ا ي ة فيحملها ر ا ي ة المسلمين من يحمل ا ل ر ا ي ة في مثل هذا الموطن هؤلاء كانوا يحملون ا ل ر ا ي ة و حولهم الحراسه ا ل م ش د د ة هذا ا ل آ ن يحملها ليس معه أ ح د ما في اثنين من المسلمين مع بعض فحمل ا ل ر ا ي ة ثابت بن أ ق ر م رضي الله عنه ف ب د أ الذين حوالي الرايه, لما شاف الراية ترتفع ب د أ و ا يقتربون فكان من اول من وصل اليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فعندها ثابت ا بن اقرم دفع الرايه في يد خالد قال خذها يا خالد قال يا ثابت انت اسن ومن اهل بدر انت اكبر مني سنا ومن اهل بدر قال خذها يا خالد فوالله ما قتها الا لك هذا الامر الان ما هو امر نقاش و... جاملات. هذا الامر قتال عسكري يحتاج خبير وانت الخبير فخالد ما ناقش ما هو النقاش. هو مرض فاخذ الرايه و ب د أ يحركها و ب د أ ينادي فتجمع الناس ش ا ف ا ل ر ا ي ه ارتفعت م ر ة اخرى ف ب د أ الفارين يرجعون و ب د أ خالد ف وزع ر ا و الاوامر ينظمهم فنظم الجيش ب س ر ع ة لم يتخيلها الروم جيش فار منسحب مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات من يفعل هذا ثم إ ن خالد أ م ر بالهجوم و ب د أ الهجوم على الروم و ا ل غ س ا س ن فتعجبوا جيش مهزوم ما يكتفي بهذا ينقلب ا ل أ م ر إ ل ى هجوم و ب د أ القتل في الروم يصف ق و ل النبي ل الله عليه وسلم الآن ى ي ص في المعركه ة ما زال ي فقال في المعركة لما قال سقطت رايت ابن ر و ا ح ة الناس استاءوا سقطت رايه المسلمين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ف ت ر ة لما حمل ا ل ر ا ي ة خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذ ا ل ر ا ي ة سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ا ل آ ن حمل وطيس ا ل آ ن ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة و ب د أ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم الى المساء م ر ة اخرى ومقتل في الروم ثم لما صار المغرب تحاجز الطرفان والروم ما هم صدقين اي م ا ل ل ي صار فيهم بعد ما انتصروا قلبت ا ل م س أ ل ة الى ه ز ي م ة ثم في هذه ا ل ل ي ل ة ليلة ا ل س ا ب ع ة من م ؤ ت ة اعد خالد بن الوليد اعظم خ ط ة انسحاب في التاريخ ليس مثلها في التاريخ ماذا فعل خالد في تلك ا ل ل ي ل ة م ج م و ع ة امور طول الليل وهو وهو يعمل على هذه الخطه أ و ل ا أ خ ذ ا ل م ي م ن ة وجعلها في ا ل م ي س ر الميمنة وغير القلب و ا ل م ق د م ة و ا ل م ؤ خ ر ة كل واحد غير مكانه ثم أ م ر بتغيير الرايات ا ل أ ع ل ا م اللي كانوا يتجمعون حولها كل ا ل ناس لهم رايه غير كل الرايات ثم أ خ ذ م ج م و ع ة من فرسان ا ل م س ر م ي ن و أ ع ط ا ه م م ج م و ع ة من ا ل أ و ا م ر و أ ر س ل ه م ج ه ة ا ل م د ي ن ة قال اذهبوا حتى لا ترون ولا نراكم واعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي واستعد ل ل م ع ر ك ة في اليوم التالي صار الصباح تواجه الجيشان الروم و ل ل وجوه ج د ي د ة ورايات ج د ي د ة قالوا نحن ا ثلاثه ل ا ت لا قدرنا عليهم الان جاهم المدد ايش ح ي س و ي فينا بينما هم كذلك خائفين و إ ل ا أ و ل م ج م و ع ة من الفرسان قسم الفرسان اللي, اللي ارسلهم الى مجموعات و الا اول مجموعه من、المرسان. الفرسان قادمه و امرهم قال تسيرون في ارض لها غبار فلما مشوا في ارض لها غبار من كثره الغبار كان جيش قادم هم عدد قليل لكن من كثره الغبار كانه جيش فلما اقتربوا على أ و ا م ر خالد هكذا امرهم قال إ ذ ا اقتربتم فكبروا فكبر المد د فكبر الجيش ف أ س ق ط في يد الروم قالوا ه ذ بعد ز ي ا د ة ج ا ي ل بعد شوي ولا م ج م و ع ة اخرى بعد شوي ولا م ج م و ع ة اخرى بعد شوي ولا م ج م و ع ة اخرى والروم قلوهم تقتن خلع ايش هذا ما ينقطعون جيش ورا ء جيش ثلاثه الاف ما قدرنا نعمل فيهم شيء الان كل هؤلاء قادمين طبعا هم اعداد ق ل ي ل ة لكن مع الغبار كانوا يظنون ه اعداد ك ب ي ر ة جدا عندها امر خالد بالهجوم ب د أ الهجوم في اليوم السابع يقول أ ب و رافع رضي الله عنه يقول فوالله ما ر أ ي ت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده أ ش د منه ما عمري ر أ ي ت قتال في هذه ا ل ش د ة في حياتي حتى تعرفون ش د ة القتال في صحيح البخاري أ ن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه يقول تكسرت في يدي يوم مؤته يوم السابع تكسرت في يدي ت س ع ة اسياف سيوف ح د ي د تتكسر على رؤوس بشر تسع سيوف تتكسر في يد خالد وكان رضي الله عنه حتى تعرفون صفته وقتاله كان نادر في القتال كان يقاتل على فرس وكان طويلا جدا تصل رجلاه الى الارض عملاق وكان الوحيد هو والزبير م ن العوام بين المسلمين الذين يقاتلون بسيفين يقاتل باليمين واليسار في نفس الوقت الناس تقاتل بسيف واحد وهو يقاتل بسيفين ويوجه الفرس برجله يحرك الفرس برجله رضي الله عنه قتال عجيب ما في مثله ب د أ يقتل في الكفار وهجوم على الكفار يقول ابو رافع رضي الله عنه حتى ر أ ي ت الروم و ا ل غ س ا س ي ن يفرون ب د أ الفراع ب د أ ت ا ل ه ز ي م ة ب د أ و ا ينسحبون من ارض ا ل م ع ر ك ة من ش د ة الضرب الذي عليهم والمسلمون يتقدمون حتى توغلوا حتى وصلوا الى ملكهم ثيودور اخو هرقل كان يقود ا ل م ع ر ك ة واستمر القتال والمسلمين ذ ب ح و ا فيهم في هذه ا ل ل ح ظ ة أ م ر خالد بالانسحاب الشامل و ب د أ الجيش كله يتراجع الروم ايش هذا ناس منتصرين ينسحبون الروم والغساسنه ي ف ر و ن و هؤلاء ب د و ا ينسحبون فقالوا كمين كمين هذا خ د ع ة لا أ ح د يهجم اتركوه ب د أ خالد يتراجع مع الجيش يا اخواني يا اخواتي الانسحاب هو اخطر شيء على ا ل ج ي ش الجيش اللي ينسحب معرض ل ض ر ب ة ق ا ص م ة كما ر أ ي ن ا في كثير من احداث التاريخ اثناء الانسحاب تكثر الخسائر فخالد يريد ان ينسحب بدون خسائر ف ب د أ الجيش يتراجع ويتراجع ك أ ن ه ينتظر الروم ي أ ت و ن والروم الاوامر من ثيودور لا احد يتحرك ت ر ك و ه م وتراجع خالد حتى وصلوا الى ا ل م د ي ن ة ولم يقتل واحد في هذا الانسحاب اول انسحاب واخر انسحاب في التاريخ ينسحب جيش ولا يقتل منه واحد فهذا من عظمته رضي الله عنه ظل الروم ينتظرون ينتظرون ما في شيء ارسلوا عيونهم ولا ا ل ج م ا ع ة واصلين ل ل م د ي ن ة سحب جيش ا ل ر وصل م الغساسي و الجيش الى المسلمين الى ا ل م د ي ن ة واذ ب اهل ل ا ل م د ي ن ة وصلتهم الاخبار ان المسلمين نجوا من م ع ر ك ة م ؤ ت ة خرج النساء والاطفال يستقبلون الجيش ب ا ل ح ج ا ر ة يضربونهم ب ا ل ح ج ا ر ة اول جيش يفر اول جيش من المسلمين يفر ف أ خ ذ و ا يضربونهم بالحجاره فررتم في, فررت في سبيل الله والجيش م ت أ ذ ي يقول واحد من ا ل ص ح ا ب ة يقول ذهبت إ ل ى ا ل م د ي ن ة بعد مؤته ف ا س ت أ ذ ن ت على زوجتي فلم ت أ ذ ن لي ولم تدخلني البيت تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي فانظروا إ ل ى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته ا ل أ خ ب ا ر أ م ر بجمع الناس فقال ليسوا الفرار بل هم الكرار إ ن شاء الله أ ن ا ف ئ ة كل مؤمن يشير إ ل ى قول الله عز وجل أ ن ه يا ايها الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ا ل أ د ب ا ر لا يجوز للمؤمن أ ن يعطي الكفار ظهره يعني ينسحب إ ل ا متحرفا ً لقتال يعني يعطيهم ظ ه ر ة ل أ ج ل أ ن ينتقل إ ل ى مكان آ خ ر في ا ل م ع ر ك ة لا مانع ل أ ن ه يضطر أ ن يعطيهم ظ ه ر ة أ و متحيزا ً إ ل ى ف ئ ة يعني يعطيهم ظ ه ر ة لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه ف ئ ة انصرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ف ئ ة كل مؤمن أ ي واحد ي أ ت ي ن ي أ ن ا فئه أ ن ا أ ن ص ر ت فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أ م ر ا ً مشينا ً ل ع ظ م ة هذه ا ل م ع ر ك ة نتائج م ع ر ك ة مؤته و الصحيح أ ن تسمى م ع ر ك ة أ و س ر ي ة لا لا تسمى غ ز و ة ل أ ن ا ل غ ز و ة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه و سلم و هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه و سلم فتسمى م ع ر ك ة م ؤ ت ة أ و س ر ي ة م ؤ ت ة نتائج هذه ا ل م ع ر ك ة قتل الكفار بالمئات ليس لهم إ ح ص ا ء من كثرتهم و قتل المسلمين أ ي ض ا عدد كبير لا يعرف لكن الذي سموا الذين ذكرت أ س م ا ء ه م من قتلى م ؤ ت ة 12 ر راح من ا ل ص ح ا ب ة لكن لا شك أ ن القتل فيهم كان أ ك ث ر من ذلك كان أ ك ث ر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة لما قتل جعفر بعد ما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل أ خ ب ا ر ذهب إ ل ى بيت جعفر وكان الجيش بعدما رجع ف أ خ ب ر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر فجاءه أ ب ن ا ء جعفر يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد فيقول أ ت ا ن ا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤته فدخل علينا فجئنا إ ل ي ه فضمنا ضم أ و ل ا د جعفر و أ خ ذ يبكي بكاء شديدا ف ر أ ت ه ز و ج ة جعفر رضي الله عنه على هذا الحال يضم أ و ل ا د ه ا ويبكي فقالت يا رسول الله أ ب ل غ ك عن جعفر شيء فقال إ ن جعفر استشهد في سبيل الله فصرخت فقال لا تشقي صدرا ولا تلطمي صدرا ابكي يعني البكاء ي ن ف س على ا ل إ ن س ا ن البكاء جائز لكن شق الصدور والنواح وضرب الصدور هذا لا يجوز و أ خ ذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول ويقول على مثل جعفر فلتبكي ا ل ب ا ك ي ة إ ذ ا أ ح د يبكي يبكي على مثل هذا رضي الله عنه من خ ي ر ة المؤمنين من أ و ل المهاجرين إ ل ى ا ل ح ب ش ة من أ ك ث ر الناس الذين ضحوا ا ل إ س ل ا م والتزموا ا ل إ س ل ا م ط ي ل حياتهم رضي الله عنه ثم قال ل ل أ ن ص ا ر لا تغفلوا عن, عن آ ل جعفر أ ن تصنعوا لهم طعاما يعني من ش د ة انشغالهم بهذه ا ل م ص ي ب ة ما كانوا ي أ ك ل و ن رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ى ا ل أ ن ص ا ر أ ن ي أ ت و ن ه م بالطعام لانشغالهم بهذه ا ل م ص ي ب ة رضي الله ع نختم ه لهذه قتل الطريقة ن بالحديث عن و ا ح د ة من أ ه م السرايا التي حدثت قبل فتح م ك ة كذلك وهي س ر ي ة ذات السلاسل بعض العلماء يسميها غ ز و ة ذات السلاسل وهذا خ ط أ ا ل غ ز و ة هي التي خ ر ج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أ ن لما انتهت م ع ر ك ة مؤته هذه من آ ث ا ر م ع ر ك ة م ؤ ت ة من نتائج م ع ر ك ة م ؤ ت ة م ب ا ش ر ة م ع ر ك ة م ؤ ت ة في ج م ا د ه ا ل أ و ل ى من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة في ج م ا د ه ا ل آ خ ر ة كانت ق ض ا ع ة و ق ض ا ع ة ق ب ي ل ة قرب الشام ممكن نراها ب ا ل خ ر ي ط ة قرب غسان ق ض ا ع ة لما ر أ ت ه ز ي م ة المسلمين في م ؤ ت ة ب د أ ت تتشجع لغزو ا ل م د ي ن ة و ب د أ ت تحاول أ ن تشجع غسان و الروم أ ن يغزوا ل م د ي ن ة الان هم م ن س ح ب و ا أ م ا م ك م دعونا نهجم على ا ل م د ي ن ة ف أ و ل من ب د أ بهذا ا ل أ م ر ق ض ا ع ة في شمال غرب المدينه في على ر أ س البحر ا ل أ ح م ر قضاعه ف ق ض ا ع ه ب د أ ت تستعد و تحمس الغساسنه و الروم لعمل جيش للهجوم على ا ل م د ي ن ة فالنبي صلى الله عليه و سلم خاف من هذه ا ل م س أ ل ة لو ترك هذا ا ل أ م ر سيكون خطر داهم على المسلمين هذا الجيش المئتين الف ا ل آ ن فشل في أ ن يهزم المسلمين ممكن ي أ ت ي فالنبي صلى الله عليه و سلم يريد أ ن يقضي على هذه ا ل م س أ ل ة في مهدها فجهز جيش لغزو ق ض ا ع ة التي كانت ترتب ا ل أ م ر فسلم الجيش سلم ا ل م ع ر ك ة أ و الغزوه ا ل س ر ي ه هذه ب ق ي ا د ة عمرو بن العاص خالد بن الوليد قاد مؤته بعد إ س ل ا م ه ب أ ر ب ع شهور يا اخوان عمرو بن العاص يقود ذات السلاسل بعد إ س ل ا م ه بخمس شهور ا ل ق ض ي ة ليست قضيه قضيه قدم و زمن ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ك ف ا ء ة و ق د ر ة في هذه ا ل س ر ي ة في هذه ا ل س ر ي ة النبي صلى الله عليه و سلم نادى ع م ر فقال له يا ع م ر إ ن ي أ ر ي د أ ن أ و ل ي ك يعني على س ر ي ة فتغنم و تؤجر ت أ خ ذ الغنائم و ي ك و ن لك ا ل أ ج ر من الله عز و جل يوم ا ل ق ي ا م ة فقال يا رسول الله والله ما أ س ل م ت ر غ ب ة في المال فقال له النبي صلى الله عليه و سلم نعم المال الصالح للرجل الصالح يعني لا يضر المال إ ذ ا كان بيد إ ن س ا ن صالح المال يضر لو كان بيد إ ن س ا ن فاسد عندها يضر نعم المال الصالح للرجل الصالح ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ع د جيشا صغيرا من ث ل ا ث م ئ ة مسلم على ر أ س عمرو بن العاص فيهم كبار ا ل ص ح ا ب ة من بين ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا تحت ا م ر ة عمرو بن العاص مع أ ن ما أ س ل م ص ا له خمس شهور تحت امرته أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه وسعد بن أ ب ي وقاص و أ س ي د بن حضير و سعد بن ع ب ا د ة و غيرهم من كبار ا ل ص ح ا ب ة فتوجه ع م ر بن العاص رضي الله عنه يسير بالليل و يختبئ بالنهار حتى اقترب من قضاعه, اقترب من قضاعة. وصلت ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى ع م ر تخبره بتفاصيل أ ن ق ض ا ع ة مستعدين تجهيزات ك ب ي ر ة ل خ م ة جدا ف أ ر س ل إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم فورا يخبره بالخبر و يطلب المدد ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم المدد المدد ب ر ئ ا س ة أ ب و ع ب ي د ة عامر بن ج ر ا ح و من ضمن المدد عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكل رؤوس ا ل ص ح ا ب ة ا ل آ ن في هذا الجيش و أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم أ ب و ع ب ي د ة قال لا تختلف مع عمر وصل المدد إ ل ى عمر قبل ما يهجم قبل ما ي ب د أ بالذهاب إ ل ى قضاعه فلما حان وقت ا ل ص ل ا ة أ ر ا د أ ب و ع ب ي د ة يتقدم على أ س ا س انه هو الامير طبعا الذي يصلي بالناس هو امير القوم بغض النظر حافظ ولا اقل حفظا هذه بس ل ا خ ر ى هو الامير الامير هو الذي يقول وهو الذي يصلي بالناس فالذي يصلي بالناس هو الامير فابو ع ب ي د ة ل أ ن ه أ ر س ل امير على هذا المدد قد تقدم فقال مدد مدد أنت أنت أنت عمر إنما ما الامير الامير لي سلي له العاص لي أصلي بالناس أنا أنا هو بن ف أ ب و أ ب ي د ه قال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ي أ ل ا أ خ ت ل ف معك صلي من الناس فقاد الجيش كله عمرو بن العاص ا ل آ ن كبار ا ل ص ح ا ب ة كلهم تحت أ م ر ت ه وهذا مسلم جديد و أ و ل م ر ة يقود جيش بين المسلمين و كان ر أ س من رؤوس الكفر قبل خمس شهور فقط ب د أ المسير يسير ليلا و يكمن نهارا يختبئ, يختبئ الجيش كله في النهار و يسير ب الليل حتى صار قريب من قضاعه ما بينه وبينهم إ ل ا م س ا ف ة ب س ي ط ة و البرد شديد في تلك ا ل ل ي ل ة قبل الهجوم منعهم من إ ش ع ا ل النيران فتاذى الناس البرد تعرفون برد الصحراء و ما في نار فتاذى الناس من البرد فعمر الخطاب ما صبر ذهب إ ل ي ه قال يا عمرو ا ي ت الناس دعهم ي ش ع ل و ا النيران قال لا والله ما يشعل النار أ ح د فرجع عمر بن الخطاب غضبان ص ل ا ة الفجر عمر بن العاص عليه جنابه ف أ خ ذ يتيمم ف ر أ ه عمر بن الخطاب راه ص ح ب ح قال علامت تتيمم قال علي جنابه قالوا الماء موجود قال والله ما اغتسل بالماء قالوا لك الماء موجود ما يجوز التيمم مع الماء قال ا ل برد شديد والله ما اغتسل وصلى بالناس متيمما فزادت ا ل م س أ ل ة على على المسلمين هنا عمرو بن الخطاب غضب لكن اراد ان يشاور ابا بكر قال ما ترى ماذا يفعل ع م ر طبعا هم م ضايقين منا لانهم مسلم جديد ما يعرف هذه ا ل أ ش ي ا ء ب ا ل ن س ب ة لهم فكيف يتصرف بهم ويفعل بهم كل هذا و ك أ ن ه هكذا متحكم عليهم فكان ما هم راضين بمثل هذه التصرفات فجاء أبو عمر بن الخطاب إ ل ى أ ب ي بكر الصديق قال أ ل ا ترى ما يفعل عمر بالناس قال يا عمر والله لولا أ ن ه خير منك لهذا ا ل أ م ر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك ث ق ة ك ا م ل ة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عمر مع ا ج ا ب ة ا ل ي ك ر هذه مع الفجر مع صلاه الفجر صلى بالناس ثم هجم هجوم واحد على قضاعه هجم ه ج م ة ش د ي د ة جدا على قضاعه قضاعه ما كانوا متوقعين عيونهم ما جاءتهم بالاخبار م ف ا ج أ ة فانسحبت ق ض ا ع ة امام جيش المسلمين وفروا من ارض قضاعه هربوا من كل مكان و ب د أ المسلمون يتبعونهم ي أ س ر و ن ويقتلون عندها اصدر ع م ر بن العاص امره اتركوهم ا ب ن الحلال احنا الان ا قدرنا عليهم ب د أ ن ا نسر أ فيهم ونقتل فيهم ب د أ و ا ي فرون امامنا ف ا ر ي ن من كل مكان قال اتركوهم ارجعوا فتضايق الناس م ر ة اخرى الان هؤلاء كلهم م م ك ن نسبهم ي نسرهم أ فامر بتركهم و أ خ ذ الغنائم ا ل م و ج و د ة في أ ر ض قضاء الغنائم و ا ل إ ب ل وكل ما ي س ت ط ي ع و ن يحملو ورجعو رجعو الى إ ا ل م د ي ن ة أ و ل ما وصلو الى إ ا ل م د ي ن ة اشتكو الى إ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ع م ر فيهم سألوا ف ا ل ف ي ن ا كذا وفعل فيهم ن ا ك فامر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا ع م ر لما آ ذ ي ت الناس ومنعتهم من اشعال النيران قال يا رسول الله نحن عدد قليل قضاعه ومن وراءها ب ا ل آ ل ا ف والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا فلو أ ش ع ل ن ا النيران لعلموا بوجودنا والله ما ننجو قال صدقت قال ما فعلام صليت بالناس متيمما وعندك الماء قال يا رسول الله والله من ش د ة البرد لو تقتصرت الماء لهلكت مت والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديك ولا تهلكه قال صدقت قال م فعل ما منعتم ه من أ س ر الناس قال يا رسول الله لو, لو تبعوهم لتفرقوا لو تبعناهم تفرقنا ولو تفرقنا لغلبونا ما يجوز لنا أ ن نتفرق في أ ر ض فيها هذه ا ل أ ع د ا د فلا بد من جمع الناس ف أ م ر ت ه م أ ن يجتمعوا ولا يتفرقوا قال صدقت ف أ ق ر ه ا ل ي ه ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م على كل تصرفاته هذه ا ل س ر ي ة قتل منها عشرات من قضاعه وغنم المسلمون منها غنائم ك ث ي ر ة جدا وهذه هي ا ل م ع ر ك ة على هذه ا ل ض خ ا م ة حجم ق ض ا ع ه و ا ل ق ت ل اللي فيها لم يقتل فيها من المسلمين واحد ولم يجرح فيها من المسلمين إ ل ا واحد بجرح طفيف ويقولون رجعت القوات الى قواعدها س ا ل م ة هذه حقيقه وليس كذب كما يفعلون بنا هذه رجعت القوات الى قواعدها س ا ل م ة ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح إ ل ا واحد جرح طفيف شفي منه بعد أ ي ا م فهذه ع ظ م ة عمرو بن العاص ا ل ع س ك ر ي ة تجلت أ و ل ما تجلت ا ل م س ل م ي ن في س ر ي ة ذات السلاسل وتجلت فيما بعد في فتح مصر الفتح العظيم الذي كان يد على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه فهذه أ ه م ا ل أ ح د ا ث التي حدثت ما بين ا ل ح د ي ب ي ة وفتح م ك ة